أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء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 ففي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إِلَّا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 هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله مستهزئ بهم ويدوم في طغيانهم يعمهون هؤلاء الذين اشتروا الضلالات بالهداه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذين استوقدنار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره ذهب الله بنوره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 الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَتَعُوشُ غَدَاةَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ وَلَا تَفْعَلُ فَاتَّقُ النَّارَ فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ بِتَقُونَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ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 أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمؤاتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 م إهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَكم وَنَ أَلَ م قُن لَكُمْ, لكم إِن عَلَمُ ضَيبَ السَّمواتِ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 فشئت ما ولا تقرض هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما من ما كانوا فيه وقل إن بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني غدا فمن تبع غداي فمن هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهمون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 الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين أتذكرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تقرؤون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليك رجعون يا بني إسرائيل. أَرُونِ نِعْمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ أَشِيْئَةً وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا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 وفي ذالك بلاء من ربك عظيم وإذ ثرنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا ألف العون وأغرقنا ألف العون وأنتم تضرون.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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر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 نبت الأرض من بقلها من بقلاها قستها وفُومها وعدسها وبرصها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباو بغضب من الله ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين غادوا والنصارى والصابين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولا خوف, عليهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَالِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا غَنَكَ لَلْمَابِينَ يَدَيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَطِّئِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ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 افعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنّه يقول إنّها بقرة صفراء صفراء أفاق لونها تسر ناظرين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 مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاذدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ إِلَّا وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا اتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا, قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم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 يَسِبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيْهِمْ تُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِيَادِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك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 حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُذَكَّرَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَتُمُّ مُعْرِضُونَ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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم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 الا خزي في الحياه الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغا فينا مما الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصر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 اي اكفر بما أنزل الله بخيرا اي ينزل الله من فضله اي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 قل فلما تقتلون أنبياء الله من قل أن كنت مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أزل الله وإذا قيل بما الله قالوا, قالوا نؤمن بما علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله قل فلما تقتلون ام الله من قبل ان كنتم مؤمنين لقد جاءكم موسى بالبينات البينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل بئس يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم ولئن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن انهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يرجو احدهم لو يعمر الف سنان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 فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى طَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالٌ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 بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول من عند مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم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 على الملكين بباب لها رود وما رود وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون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 قول مثوبة من عند الله خير خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر فقد ضل سواء السبيل. وَالَّذِكَّثِيرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ لو لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفارا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 قل هاتوا ضر هانكم إن كنتم صادقين. بلا من أسلم وجهه لله. بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. فلو أجره عند ربي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 ينختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ومن اظلم ممن الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا قزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذوا الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طالتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى الْرَّفَعُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونَ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ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 ترضى عنك اليهود ولن صارا ولا ترضى عنك اليهود ولن صارا حتى تتبع من لا تبع قل إن هد الله هو الهدى ولئن تبعت أقوام بعد الذي جاءك من العلم مالك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 وذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم القيام نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعا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 اضطروه إلى علاب النار، ثم اضطروه إلى عَذَابِ النار،, النار وبأس المصير.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 ك أنت التوافر الرحيم ربنا ودع فيهم رسولا منهم يكلوا عليهم آياتك يكلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وماي رب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 قالوا نعبد إلك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسابت لَنَا مَا كَسَبْنَا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَةً تَهْتَدُوا قُلْ مَنِ ٱللَّهِ إِذَا إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا كان وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إبراهيم وما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 カラ Tuु بgifaقدh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 كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Kun أَمَّنِ مَعِ اللَّهِ الشيطان الرجيم يا فإن فاء فإن الله غفور ورحيم وإن عزه الطلاق فإن الله سبيع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ذُن اَجَلُهُمْ فَلَا تَحْضُرُون فَلَا تَحْضُرُون هِيَ آكِلَتُهَا ومدعوهن على الموسيقى وعلى المقتل قدروا متان بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتهم من قبل أن تبسوهن وقد فردتم وقد لهم فريضة ومصف هو الذي بيده فَإِذَا لَنْ أَوْ رُكْبَانًا فَمَا لَمْ يَمُتْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلِمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ